Leyazziy al-ladin âmanu ve âmilü sallihât, ulaikâ lhom mazfîrât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 أفتلى على الله كذبنا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا لا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض İnne şa naxif bīh mulaḍa, o nusqitta ʿalayhim kisfam min al-samā. İn n-fī dālīk l ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا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 وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنَمْرًا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُونَ لَدَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ لَّذِذْ تَأْكُلُ مِن سَآتِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يعلمون الغيب مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ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 بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور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 وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِنْ من هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قلوا دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وَمَا ما لهم فيه ما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ذن بۇ زعا قۇلۇبىم قالۇم ماذا قَالَ بۇكم قالۇل حقق وھو العلى الكبير قلبى يرزۇقۇم من السماوات لَعَلَّ هُدَنَا وَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر ليلا ونهار اذامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسر ندامه لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا لَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا وَأَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ ٱلذِّكْرِ قَالَ مُطَرَّفُوهَا إِنَّا بِمَآ بِهِ كَٰفِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بمعذبين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 التي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ يَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءهم إن هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتيناهم مِنْ كتب يادعون نسوها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشا ما اتيناهم فكذبوا رسلي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 "Qul inn Rabbi yudhuf bil-hak'u al-lamul-gıyub. Qul jaa al-hak'u قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترانا اذ فزعوا فلا فوت واخذهم من مكان قريب وقالوا آمنا به وان لاهم اتنامش من مكان بعيد